جرب, جرب جرب جرب لا تروح ولا تتغرب تعال عندنا في صوت العرب هتعرف جواب أصعب سؤال الله أكبر عليك أنت فاهم الدنيا وشغال ولا محيراك يا إنسان مش محتاج حاجه ومع كل إجابة هتكتشف إنك أستاذ وعايش في الدنيا بتقدير ممتاز انت جبت المعلومات دي منين استاذ في الدنيا ده حقيقي ولا انا بحلم استاذ في الدنيا مع هبه مصطفى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 بنرحب معنا النهار دفحة أجديدة من أستاذ في الدنيا بالموسيقار الكبير الأستاذ هاني شنودة أستاذ هاني أهلا بيك منورنا كل سنة وانت طيب وأهلا بيك على موجود صوت العرب أهلا وسهلا كل سنة وانت طيبين جميعا أستاذ في الدنيا الموسيقار هاني شنودة يا ترى حضرتك بتحب تعيش اليوم بيومه ولا دايما شاي الهم بكرة وألأ منه الحايتين مش مظبوظين لأننا دايما من الشاي الهم بكرة ومتاعبه لا بكرة لي فرحة جديدة لان هيحصل حاجة جديدة غير اللي انا بعملها كل يوم فكل يوم له ميزة اللي هو جتابة. كل يوم الواحد يصحى سيعمل نفس الحاجة لكن البص اللي بعيد له ميزة اكبر يبقى عندك امل ان انت تعيشي حاجات حياة احلى من عشية بكرة <تصفيق> كده أن حضرتك بتؤمن بمقولة لا يأس مع الحياة ولا حياتها مع اليأس طبعا لأمصافة كامل ودي أمصافة يعني من, من أعجيب الأقوان لأن فعلا هو لمس الحقيقة الموسيقى الكبير أستاذها نيشنودة إذا ذكرت كلمة الوحدة أو الانعزال حضرتك بيكون رد فعلك تجاهها إيه؟ تكرهها؟ ولا إذا فردة عليك تقدر تستمتع بيها؟ ولا شايفها ضرورية خاصة للمشتغلين بالفن؟ والله أنا أختار اللي في النص إذا فردت عليها فهي أجمل من أي حاجة لأني بستغلها في التفكير وأنضج من اللي كنت أفكر فيه نحتاج شوية وفصل سلم الميلادية مع نفسي على انفراد في مبادئ في حياتنا إذا وجدت بتهون علينا الدنيا زي الكلمة الطيبة وجبر الخواطر مؤمن بأهميتهم في الحياة وبتعمل بيهم دلون أهم عارف الدنيا أولا أنا أهمي لي جبر الخواطر لأنني سوا عنيه ان حد يعرفني رسل لي لازم نسند عليه ونجيبه جدا لان طبعا إذا كان ربنا نهانا عن نهر السائل لما ده واحد ما بيسالش ولا عايز مننا حاجه غير ان هو يسلم علينا مم. لازم نقبله ونسلم عليه وناخده بحضن كل حاجه <تصفيق> حضرتك قامة فنية كبيرة وموسيقية كبيرة وتعتبر أستاذ في دنيتك الفنية تنصح بإيه كل الشباب اللي نشتهم ينتموا لعالم الفن أو الموسيقى يعني ليكونوا مميزين نسل حضرتك حضرتك المفروض هم يشتغلوا ويشتغلوا ويشتغلوا بدون النظر لنتائج شغله لأن الغدء لا تعرف بنا أختص نفسه وفي نفس الوقت أنا بدأت أشتغل كثير قوي وعدين أخيرا حصلت على جالسة الدولة التقديريه وحصلت على تحكيم السعودية كل حاجة دي أخذ شيء في بالي أني شغلتي بس بشغلها بإخلاص وذأب وكل يوم إن شاء الله شكرا نحن في النهاية بنتوجه لحضرتك بكل الشكر الجزيل أسعدتنا بهذا اللقاء الموسيقي الكبير أستاذ هاني شنودة نورتنا على موجات صوت العرب وكل سنة وحضرتك وانتو متاحة ومساعة ربنا يسعد كل الناس إن شاء الله الأستاذ مبسوط؟ جدا جدا أستاذ في الدنيا مع هبا مصطفى